اسمي اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يقول المصنف حفظه الله وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدريك, وهو يدريك الأبصار وهو اللطيف الخبير يقول المصنف يعني تكرر هذان الاسمان اللطيف الخبير مجتمعين يعني مخترنين في مواضع أو في أماكن كثيرة وفي عدة آيات من القرآن الكريم قال الله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها وبعض الفرق الضالة عياذا بالله نفو رؤية الله سبحانه وتعالى من خلال إيه؟ هذه الآية لا تدركه الأبصار من يعني فرق غير عن السنة قالوا لا تدركه الأبصار هذا دليل على عدم رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة وجوه يومئ إلى ناظرة إلى ربها ناظرة لكن هنا يا أيها الأخوة الأحبة يعني الإدراك شيء والرؤية شيء آخر الإدراك شيء والرؤية شيء آخر لذلك لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها وهذا ليس يعني فيه منافى بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك لأن الإدراك أخص من, إيه؟ من الرؤية الإدراك هو الإحاطة قد تكون رؤية ولا تكون إحاطة يعني قد يرى الطبيب المريض لكن لا يحيط بكل إيه أمراضه وتفاصيل ذلك يرى ولا يحيط يرى مرضه أو يرى أثر مرضه ولا إيه يحيط بتفصيلات المرض على سبيل المثال ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم المراد بنفي الإدراك الذي هو بمعنى الرؤية يعني العظم والجلال إدراك منتهى وغاية أو استغفر الله يعني إدراك عظمة وجلال الخالق عز وجل على ما هو عليه فهذا غير ممكن البشر فهذا غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء إدراك عظمة الله عز وجل إدراك عظمة الله التي لا منتهى لها ولا قيود ولا حدود ولا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى فهذا هو المعنى إنه يعني لا تدركه لا تحيط به ولا بتفصيلات ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والخلاصة يعني أهل الجنة ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولكن لا تحيط أبصارهم به من عظم يعني بعظم بالعظمة، بعظمة الله عز وجل. هنالك جلال وعظمة جلال رب العالمين وعظمة رب العالمين، لكن لا يلزم من هذه الرؤية الإحاطة بكل جلال الله عز وجل وبكل عظمة الله تبارك وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقه ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. وهو اللطيف الخبير. اللطيف باستخراجها هذه الأبصار الخبير بمكانها سبحانه وتعالى وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير هذه يعني كلها عبارة عن توطئة لبيان معنى يعني اللطيف ومعنى الخبير قال تعالى في ذكر وصيتي رقمان يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل يعني وزن حبة زنة حبة إن تكون يعني زنة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير جميل جدا وأنت تدعو يا لطيف يا خبير أن تتذكر يعني مثقال زنة حبة أنها لو كانت في صخرة أو كانت في السماوات أو في الأرض أن الله عز وجل يعلم بها ولا تخفي عليه حين يا لطيف يا خبير يا عليم إيه؟ حينما تدعو بهذه الأسماء وما في معناها على فروق دقيقة في ذلك أن تستحضر أمثال هذا أو هذه الآيات بمجملية مثل يعني إنها إن تكون مثل حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات كذلك ألم ترى أن الله أنزل من السماء فتتذكر الماء والأرض وإخضرارها إن الله لطيف خبير يعني مسألة يعني من معاني اللطف يعني رفق رب العالمين ورأفت رب العالمين سبحانه وتعالى ولطف صنعه للعباد هذا كله يدخل بهذا المعنى. فيدخل بهذا ما يتعلق بالماء الذي يأتي من السماء أو ينزله العزل من السماء، وأن الأرض مخضرة أسباب الرزق وغير وغير ذلك. إلى غير ذلك من العياد. يقول المصنف وسنأخر يعني قريباً هنا كلمة. أما الخبير في قضية تصنيفية حتى ننهي إيش؟ يعني نطي ننهي اللطيف وأما اللطيف يعني فله معنيان أحدهما بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف يعني ذكره بعض ذكر بعض علماء إنه كلمة نفس اللطيف يعني بمعنى الخبير ولماذا نقول أنه يعني لطفا ولطفا دقة وصغر ففهو يعلم هذا الصغير والدقة فجاءت معنى الخبر إيش نعم اشتقاق إنه خبرة والخبير من من من هذا المعنى طبعا اصطلاحات على كل هذا وهو أن علمه دقة ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفية والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحه هو يوصل ويجوز الطرفات يعني يوصل الله عز وجل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها لذلك حينما نقل يعني الشيء لطيف يعني لا يشعر لا يشعر به حتى يقولون مثلا عن الجن يعني مثلا أن هؤلاء أجسامهم يعني لطيفة إيش معنى لطيفة هم أثخل دم من دمهم ما في إلا طبعا أهل الإسلام يعني منهم لكن المراد يعني بقضية اللطيفة إنه إذا تثابت فإن الشيطان يدخل فيه في في إذا تثابت لذلك ليقضم ما استطاع وقال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم معنى كلمة هذا معنى يعني اللطيف ولا تعني أن هذا يعني الحقيقة فيه يعني ثناء من جميع الجوانب أو من الجوانب جميعها. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان. اللطيف الله جل وجل هو لطيف بعبده واللطيف لعبده. يلطف بعبده ويلطف لعبده. إيش الفرق بين يلطف بعبده ويلطف لعبده؟ آه يلطف العبده ولعبده ويلطف لعبده يعني لمصلحة العبد يعني يلطف بالعبد نفسه ويلطف لعبده يعني السماء تمر لطفا بالعبد والأرض تبت لطفا للعبد لطفا للعبد فيلطف الله بالعبد بأن أن بأنزل من السماء ماء و وجاء الأرتميت وأنجاه كذا، فهذا معنى لطف بعبده ولعبده. يعني متى واحد يقول ل لورده أنا أعمل ل لك أعمل لصالحك، ها؟ والطف في أوصافه نوعاني، دراك وأسرار الأمور بخبرتهم اللي هو هذا معنى فسرت بمعنى اللطيف بمعنى الخبير بسبب دقة يعني أن علمه دق ولطف طف، إيه؟ حتى أدرك السرائر والبماير والخفيات، فهذا هو الخبير، هذا هو الخبير سبحانه وتعالى. واللطف عند مواقع الإحسان. المعنى الثاني، إذا المعنى الأول بمعنى الخبير يعني دراك السرار الأمور بخبره، والنوع الثاني اللطف عند مواقع الإحسان يعني يوصل إلى عباده المصالح باللطف والإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذشان فيريك الله عز وجل عزته وقدرته وقوته وعظمته، ويبدي لطفه سبحانه وتعالى إيه؟ ويبدي إحسانه عز وجل ويبدي يعني خبرته وهو الخبير تعالى والعبد في الغفلات عن ذشاني يعني عن هذا الشأن أو عن هذه المفردات أو عن هذه التفصيلات فلطف الله عز وجل بعبده هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف يعني الرحمة هناك رحمة تصل إلى الإنسان لكن لا يشعر بها أو هو لا يشعر بأسبابها هذا هو اللطف تفريق يعني بين الرحمة وبين إيه؟ بين النطف أن تأتي الرحمة التي لا يشعر بأسبابها. يقال لطف الله بعبده ولطف له أي تولاه ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. سأت الآن تفسير الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فالامور الداخلية لطف بالعبد. والأمور الخارجية لطف للعبد لأجل العبد الأمور الداخلية لطف بالعبد به به نفسه والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله عز وجل أمور عبده وسهل له طرق الخير وعانوا عليها فقد لطف به إذا يسر الله عز وجل سهل سهل أمور العبد سهله طرق الخير وعانه عليها فقد لطف به وإذا قيض له أسباب خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد يعني هناك أمور يقدر عليها ييسر لعجة للإنسان أمورا يقدر هو عليها يعني جعلها بكسبه بإذنه سبحانه وتعالى هذه تسمى أمور داخليا أمور داخليا وهناك أسباب خارجية هي غير داخل تحت قدرته من وكرم من الله ولطف من الله سبحانه وتعالى سخرها الله ويسرها الله رجال فيها صلاح العبد فهذا يقال لطف له الفارق بين لطف به ولطف له لطف به يعني يلطف بك على سبيل المثال أنا أضرب بها يضرب لطف بك أي مثلًا إنسان ااا رمى عليك شيئًا معينًا وأنت معك مباشرة يعني مثلًا طقطعت من الحديد ضرب حجر إيه ضرب عليك حجر سواء عملاً ولا كذا ولا تدحرج ولا تدهدأ لا فعلتَ كذا أنت هذا إيه لطف بالعبد إيه القضية الأخرى إنه لطف للعبد أنه بالفعل يكون مثلا سيارة تتدحرج أو نقول الإطارات انتهت أو الفرامل يعني ما فيه وانتهى فعندها سبحان الله يعني يحصل شيء من رب العالمين إيه أنه هذا الإنسان ينتبه ويحاول إيه بالمقود يدير نحو جهتيش مثلا اليمين أو كذا أو جهة اليسار أو جهة أخرى اللي ما تأتي عليك لطف الله لك هذا إيه الأولى لطف الله بك يعني لطف الله بعبده والثاني له بشيء خارج عن إرادتك خارج عن إرادتك وأنما هو بقدر رباني خارج عن ليس لك فيها كسب أنت الآن مسلم مستسلم إيه مسلم مستسلم تماما وليس يدك حول أو طول أما في المثال أول أعطاك الله وجل قدرة تدرى بها هذا الفرق بين إيه قلنا لطف بالعبد ولطف لإيه للعبد هنا ضرب مثالا قال ولهذا في قصة يوسف عليه السلام حيث قدر الله عز وجل أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبته الأمينة إلى يوسف وأبيه عليهما السلام. وكانت كانت في مبادئها يعني بدايات مبادئها. جمع مبدأ يعني مراد في البدايات مكروهة للنفوس. يعني إلقاء يوسف عليه السلام في البئر دخول السجن. هذه كلها إيه مكروهة للنفوس. ولكن صارت صارت عواقبها أحمد العواقب على خزائن الأرض. ومنزلة كذا والأجر والثواب الذي رجع إلى يعقوب عليه السلام الأخير وكانت في مبادئها مكروة للنفس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد يعني لما حينما وضع في البئر لا حوله ولا طول إلى أن يشل اللطف للعبد يا بشرى هذا غلام جاءت نعم سيارة فحينما يعني أدلوا بكذا يا أبو هذا غلام هذا خارج عن كذا وفوائدها أجل ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد ولهذا أولذا قال عليه السلام ان ربي لطيف لما يشاء هنا الآية هذه قال عليه السلام المراد أن نبي الله عليه يعني عليه السلام يقول يصف فهذا الله جل يقول على لسانه، إيه الأفضل أن تصح هذه العبارة مكتوب ولذا قال عليه السلام إن رب لطيف لما يشاء، إيه يعني الله عز وجل قال في حقه، إيه قال حتى لا يوهم بأنه هذه إيش يعني, يعني إنه, إنه حديث أو من قول كذي ولذا قال الله عز وجل يعني في حقه عليه السلام إن ربي في, آية في سورة يوسف عليه السلام في معرض الكلام حينما كان يصف الحال ودخل في تفصيلات قال يعني في في الآية إن ربي رطيف لما يشاء يعني إن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف بهذه النعمة يعني في حق يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام يقول إن ربي لطيف لما يشاء بعدما ذكر بعض التفصيلات فذكر أن هذا لطف من الله له أن الله لطف له سبحانه وتعالى أي إن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف, فاعترف بهذه النعمة ولطف الله عز وجل بعبده وله باب واسع ويتفضل الله بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه محل لذلك ما هو الدليل على هذا الكلام؟ ولطف الله عز وجل بعبده له باب واسع ويتفضل الله بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه محل لذلك وأهلاً له والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن تصدق الله يصدق إذا علم الله الإنسان الخير والصدق فالله عز وجل يتفضل عليه بهذا اللطف والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لطفه عز وجل بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطف، فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة هذا من لطف رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن يتولاهم باللطف فيخرجهم من الظلمات إلى النور لذلك لما يقول مثل عوام يا لطيف يعني يدخل هذا المعنى، من، فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى النور العلم والإيمان والطاعة. ومن لطفه سبحانه وتعالى بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم، أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء. التي هذا طبعها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر ذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أينها؟ مع توافر أسباب الفتنة وجوادب المعاصي والشهوات الله عز وجل من نطفه أنه يقي عباد الله الصالحين الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع أسباب الفكة وجواد بالمعاصي وشدة الشهوات لكنه يمن عليهم ببرهان نطفه ونور إيمانهم الذي من عليهم به فيدعونها أن يتركون هذه الشهوات مقمئنة لتركها نفوسهم يتركونها وهم مطمئنون يعني تقمئن النفوس وتنشرح الصدور لوجه الله عز وجل ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا من يشعر بالمتعة أنه أطاع الله وترك هذا لله سبحانه وتعالى <تصفيق> هذا إخواني كذلك يعني هذا من آثار اسم إيه إلا اللطيف هذا مهم جدا ترك المعاصي والشهوات أن الرجل يعين ويلطف العبد مع شدة الشهوات وجواذب المعاصي لكن من أثار هذا الاسم العظيم اسم الله اللطيف أنه يعان على ترك هوى النفس مع شدة الهوى ودواعي الشهوة وجوادب المعصي. نعم صح. قال التأبيلا من نطف الله أنه هدى فلانا. ومن نطفه بعباده أنه يقدر سبحانه أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. لأن بعض الناس لو بسط لهم يعني بغوا في الأرض بعض الناس لا يكون صلاحه إلا بتضييق الرزق بعضهم ببسط الرزق بعضهم بالصحة بعضهم بالمرض بعضهم بإيه بالمرض وبالفعل أنا سمعت قصة ولعل ذكرتها ذات يوم لكم عن شخص وكان يعني في وسط البلد وكان يتغزل بإحدى النساء ومعها أخوها الصغير ورأى ذلك بجسم ضخم وعضلات وقوة يعني خاف لكن الغيرة كانت يعني تتأجج في قلبه وهو على صغره وكان محل عطور واشترى يعني أخذ زجاجة عطور وكسرها وتركه وهو مدبر وضربها إيه في ظهره وهرب أخذ تاكسي وهرب يعني هو وأخذ قصه حقيقية معروف يعني شخصية ال الأقل نقول الشخص المضروب يعني هذا جاءت بين في العمود الفقري كما يقال سلام تسلمكم لا يغادر الكرسي إيه لا يغادر أبدا هذه سبحان الله جرّته إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى الاستقامة وإلى الندم تغيرت أحواله فلم يصلح حاله إلا بإيه لا بالمرض لطف رب العالمين أنا أقول هذا لطف يعني لطف من الله عز وجل وحكمه منه سبحانه وتعالى يرحمه. لا بحسب مرادتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح يريد المال غيره أصلح يريد الصحة غيره أصلح يريد السلطة غيرها أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا يمتنع عليه إلا ردا يعني عقابه لمعاصيه ومن نطف بهم أنه يقدر عليهم أنواع من المصائب وضروبا من البلاء والمحن سوقا لهم إلى كمالهم وكمال نعيمه النعيمه ومثل هذه العبارة يعني ينبغي أن تكون هذه الحقيقة ما أن تضم إلى بعضها البعض اللي هو من نطف الله بعبده، آه. قادم كل إشارة قضاء. ومن نطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها. له رفيع الدرجات وعالية رتب وأن بأن يجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأمين الرحمة وانتظار الفرج وكشف الضر فيخف ألمه وتنسق نفسه كثير من الناس حقيقة أصيبوا بإشكالات مصائب ولجوا إلى الله وأخذوا شعروا بحلاوة اللجوء إلى الله بالدعاء وعلموا أنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه ما في مجال. بعض الناس مثلا خافوا الفضيحة أن تكتشف أمورهم خافوا كذا يعني في أمور الحقيقة يعني برموا فيها في أمور يعني خافوا من أخطار فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بدعوات وهكذا وفي الحديث إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزابل الله عز وجل يبتدي بما يكره حتى يبلغه إياها إن إن الرجل لا يكون له عند الله المنزل منزل عظيم رفيع سامي عاريا فما يبرق هذا عمل ويؤدي الفرائض يؤدي الواجبات لكن ما عنده الأعمال المنافسة لكنه يكون منافسين والسابقين كيف ذلك؟ فلا يزار الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يغلقه إياه. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ولا أقول اللهم تبتلينا يعني أ... يعني يعني حقق البلاء أو اجعلنا يعني نقع في بلاء نكرهه حتى تبلغنا هذا لا. نقول اللهم من أن نسألك في الدنيا والآخرة إذن هذا من نطف الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة آآ آآ آآ آآ أنه آآ أن يقدر له يعني لهذا الإنسان أن الله عز وجل قد يبتلي العبد بأمور هذا لرفع درجاته حتى يشعر بالفعل في قلبه بحلاوة روح الرجاء وتأمين الرحمة وانتظار الفرج هذه يعني متعة ولذة حقيقة إيه أنه فبعض الناس بالفعل يعني وقع في كروبات لكن هنا بدأ في يعني يقرأ ويثقاف ويحاول يعمل مخدر أسماء الحسنات صفات العلا فحمل فكان بالفعل يعني شعر بلذت يعني هذا الأمر وأن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم هذا لطف من باب باللطاف. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم كذا ثم ثم الأمثل فالامثل. قال ابن القيم رحمه الله. هنا شوي قفزنا ومن نطف الله عجل بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به أو يعني يحصل به المقصود أو يحصل به المقصود ولا يشغله عما خرق له من العبادة والعلم والعمل به بل يعينه على ذلك من نطف الله أعجل بعبد أن يجعل هذا الرزق حلالا في راحة يعني هلال بعض الناس ربما هو يزعج نفسه بالليل والنهار وكذا وتراه يا يعني بالفعل كسعي الوحوش في احنا نقول نحن نقول عليك امشوا في مناكب كما قال رجل امشوا في مناكب المشي في المناكب طلب بالرزق لكن الإنسان قد يكتفي فأنت يعني ينصرف إلى طاعة الله عز وجل فقد يوفق الله عز وجل عبد إلى رزق هلال لكن لا يشغل عن أداء الواجبات والأركان والطاعات والعلم والتعلم فهذا لطف من الله فإذا رأى الإنسان أنه ابتري بغير ذلك فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فليتوجه إلى الله بإيه؟ بالدعاء ومن ذلك يا لطيف ويا خبير ويا رحمن ويا رحيم يعني أسماء الله هذه صالح لهذا الطلب يا حي يا يا بديع السماوات الأرض قبل كل شيء يا الله يا رب العالمين لكن من جمل ذلك في مثل هذا المقام اللطيف سبحانه وتعالى ومن نطف الله عز وجل بعبده أن يقيض له إخوانا صالحين ورفقاء متقئين ورفقاء متقئين يعينه على الخير ويشدون من أزله يعني من قوته في سلوك سبيل الاستقامة والبعد عن سبل الهلاك والانحراف كان في شخص واسمه واصف الرائي توفي رحمه الله من فترة يسيرة كان نصرانيا وأسلم ولعل له كتابا يعني اسمه يعني لماذا أسلمت أو كيف أسلمت وهذا من الأسباب أنه كان سبحان الله من توفيق الله أنه كان في مدرسة إسلامية خاصة فحينما يأتي وقت الصلاة يصلون يعني جميعا إلا هو ففكر وكانت هذه سببا من أسباب هدايته وإسلامه سبحان الله كذلك كأني أذكر النقيل أنه كان بالليل يتفكر بعظيم خلق الله عز وجل حتى أد به إلى توحيد الخالق والوفاء على التوحيد رحمة الله عليه إذن الإخوان الصالحيون والرفقاء المتقين هذا من نطف الله يا إخواني للمسجد من نطف الله وجماعة المسجد من نطف الله والدروس هذه وفي العقيدة هذه من عظيم نطف الله سبحانه وتعالى و. من لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأذيبهم وأن, وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين وأقارب أثقياء في مجتمع صالح فهذا من أعظم النطف بالعبد لأن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعاً هذه الحالة من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى رجل من أهل السنة من سعادة الحدث الصغير والأعجمي أن يوفق إلى رجل من أهل السنة ليه؟ لأنه لا أعجمي مسكين ما عنده يعني ما أعرف اللغة العربية نقصد يعني لله نحن الآن عجم يعني سامحوني يعني ليس المقصود عليه مراد بذلك مجرد الجنس والعرق إنه يعني أصوله من الهند ولا من باكستان وربما يكون أصوله يعني من من من من من أعرق أصول العرب لكن يكون عجميا لأنه فقط هو عبارة عن يعني جنسية اكتسبها أو جنسية وينتمي بعرقه لكن بلسانه وجنانه ولغته ما يعقل شيئاً من من العربية؟ لا إيش فائدة يعني العربية هنا؟ ما فائدتها بينما بعض الناس مثل الإمام البخاري من أي؟ من أين البخاري؟ لكن إيش اللغة العربية؟ إيش رأيك في لغة العربية؟ سيبويه مثلاً وهكذا لا كانوا سبحان الله لهم المصنفات كانوا يعني من أهل اللغة ومن أهل الحديث وألفهم علوم شتى وكانوا على يعني من غير العرب من ساعدت الحدث والأعجمي أن يوفقه الله جل إلى رجل من أهل السنة لأنه الصغير يعني يتأثر بالكبير قد يخطو الخطوات ويمشى يتبع إيه فمن ساعدته أن يوفق إلى رجل من أهل السنة والحمد لله على توفيقه أن عرفنا على العلماء يعني ولنذكر الله الرבני من أهل السنة منذ الصغر هذا من باب التحلف في نعمة الله سبحانه وتعالى، والاعجمي كما قلت لكم ذات يوم رأيت شخصا اعجميا يعني يفعل هكذا ساجد رافع عليه، فأنا فهمت أنه يعني فهم الحديث أقرب وما يكون عبد ربه ساجد في أكثر الدعاء، فيسجد يرفع عليه. واحد عجم أردني يعني <تصفيق> <تصفيق> وهو ساجد أقرب ما يكون عدم ربه هو ساجد هو ساجد اللهم أدنا في من هديت يقول آمين هو <تصفيق> ساجد يدعو أقرب ما يدعو والمأمومون يؤمنون هم هم ساجدون <تصفيق> ويدعو الكفار ويدعو كله ويسجد، إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى رجل من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله هنا إخواني طبعا جاء حقيقة في يعني بعض ال. الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع يذكرون من نطف الله عز وجل أمثلة على ذلك يعني كيف مثلا من نطفه عز وجل خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث الآن كيف طريقة التغذية وتغذية باسطة السرة إلى أن ينفصل كيف لما ينفصل كيف أنه يتناول يعني الطعام بالفم يعني مراحل شيء من التفصيل حتى إن أحدهم قال عبارات يعني جميلة قال ولو ذكر لطفه في لقمة يتناولها العبد شوف لو ذكر لطف الله عز وجل في لقمة لقمة طعام يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم اللقمة حتى وصلت إليك هذه عدد كبير جدا يقول من مصلح الأرض الأرض إصلاح الأرض ورفع من الحصى عندنا مهندسين زراعيين ما شاء الله وللسماد وكذا والعناية بتدي الزراعي ممكن نستفيد من المهندس الخبير أي نعم من مصلح الأرض وزارعيها أو من مصلح الأرض وزارعيها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها شوف القمام وكذا والحبوب هذه تمر مراحل وخابزها إلى غير ذلك لكان لا يستوفى هذا أذئش أتى بمثال لطف الله عز وجل بهذه اللقمة لقمة كم يعني كم من الأشغال والأعمال من الناس يشتغلون عليها وأحيانًا تتنقل من مكان لمكان إيه؟ من من مكان إلى آخر. مصلح الأرض هاي اللقمة. أن ليست كل الأرض تصلح مثلا لكل أنواع النبات لكل أنواع الأطعمة. مصلح الأرض. زارعيها، ساقيها، وحاصدها، ومنقيها وطاحينها، وعاجنيها، وخابزها. إلى غير ذلك طبعا في كلام كثير يمكن أن الله كان لا يستوفى. شرحه هذا هذه أمكن على لطف الله عز وجل لكن أنا أذكر أنني قرأت كتابا تحت مسمى الطب بحراب الإيمان للدكتور خارس جلبي كنجو يعني هو من, من, من الشام هو كتاب عظيم بالفعل ترى كيف عظيم قدرة الله عز وجل في التفصيلات التفصيلات في بدن الإنسان كيف إعجاز الخالق ولطف الله عز وجل في مختلف أعضاء وبدن الإنسان والمسميات بتفاصيل علمية راقية أنصح يعني بقراءة هذا الكتاب لمن يعني يرغب قال ابن القيم رحمه الله فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة يعني هذا هو ما زال يتكلم يعني يرجع الكلام إلى انتظار الفراج وكشف الضر لأنه إحنا شوية قفزنا لما قفزنا اختصرنا بعض الأمور أردنا نضم بعض العبارات صار عندنا شوية فأرجو تسامحوني في الترتيب الكلام الآن حول المصيبة لتصيب العبد ويكون عنده روح الرجاء لتفريج وتأميد الرحمة لكشف هذا الغم والهم فبخف الألم وتنشط النفس يقول يقول من قيبر رحمه الله فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة يعني انتظار التفريج والمطالعة ومراقبة رب العالمين والدعاء هذا كله بخفف حمل المشقة ولا سيما عندنا قوة الرجاء أو القطع بالفرج يعني اليقين بالفرج من الله ليه لأنه وعلى ربهم يتوكلون ومن جنة التوكل التوكل أن الله عزيز سيفرج هذا الغم وهذا العم وعلى ربهم يتوكلون فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف الألطاف الخفية وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف معنى اسم اللطيف يعني أو من معاني هذا الاسم أنك حينما تكون في يعني في ابتلاء أو في كرب أو في ضيق وأنت آآ آآ تراقب رب العالمين تدعو الله بأسماء الحسنى وصفات العلى تنتظر الفرج تترقب هذا كل حقيقة تشعر بخفي الألطاف من الله سبحانه وتعالى وتشعر هنا يعني بأن الأم الأمور حتى ان هذه المصيبة يعني تجامعها يعني اللذة والمتعة وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته وأن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما يقتضيه يعني الذي يقتضيه كلمة يقتضيه كلمة اسم اللطيف من عبودية لله عز وجل فيمتلئ قلبه رجاء وطمعا في نيل فضل الله والظفر بنعمته وعطياه متحرياً في كل أحواله الفوز بالعواقب بالحميدة والمآلات الرشيدة واثقا بربه اللطيف ومولاه الكريم للنعم السوابغ والعطاء والنوال ومن يتحر الخير يعطه يعني من يجاهد نفسه ويبحث عن الخير يوفق للخير بإذن الله عز وجل لتوظيف أو لاستثمار اسم الله اللطيف ليفيد منه ومن يتوقع الشر يوقه أو يوقه والفضل بيد الله عز وجل وحده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله لنا ولكم ذلك من أثار كذلك يا أخواني أثار الإيمان باسم الله لطيف أن الله عز وجل لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أتبه الله إن الله رضيه الحبير إذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم وإعاطته بكل صغيرة كبيرة حاسب نفسه عليه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكانته هذا إذن من معانا يعني سبحانه وتعالى أنه خبير بالصغيرة والكبيرة بالأمور التي يعني مهما دقت ومهما صغرت فهذا يكسب العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى كذلك عدم الانشغال يعني بالدنيا وطلب الرزق عن أداء الفراغ وسلوك الصراط المستقيم وسلوك الصراط المستقيم لأنه يعلم أن هذا يعني من عند الله سبحانه وتعالى أما اسم الله عز وجل الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر تحب من رأي يحكوا ما ضل يعني شيء كثير كمل تكمل زاكرة أما الخبير فمع فمعناه الذي أدرك علمه السرائر أدرك علم رجل السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات هذه الأمور صغيرة والدقيقة والمخفية ويعني يعني شديدة اللطف. دقائق الذرات فهو الصم يرجع في دوره إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات يعني جيد الإنسان حينما مثلا يقول يا عليم ويتذكر إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أنه يعني أنت يا رب هذه تعلمه فلا يخفى عليك حالي ويا خبير بهذا المعنى يتذكر هذه الآية إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله فحينما تدعو وتستحضر الخبير يعني الخبير بمثقال بوزن الحب من الخردل فكيف الآن بالحوت كيف بالجبال كيف بالبلاد والأقطار فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فوسم يرجع في مدره إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى من باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجريات الأشياء الظاهرة والجرية والواضعة والكبيرة وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه شبحانه بكل شيء وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا والخبير بالكثير والقليل بالصغير والكبير بالعظيم والحقير لكن جاءت الآية وصية طقمان لبني بني إنها أنتم إنها أنتم ثقالة حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات والأرض يعني هذه تعطي إلتفات للإنسان لي لأنه يعني هذه مثلا يتبدد للذهن البشر الضعيف المسكين إنه هذه معلومة لكن لو جينا الآن لجزء صغير إيه نقول مثلا جزيء ولا مقدار ذرة ولا مقدار خردل ولا مقدار جزيء من هذا فهذا يكون أبلغ أليس كذلك؟ قد يكون أبلغ للإنسان أنه يخبر رب العالمين يعني مثل وأستغفر الله الإنسان أحياناً قد يكون بس من باب التوضيح أنه الشيء الواضح جداً يعني كيف يحكم على الإنسان بدقته لو جاء مثلاً مدير الشركة ونظر إيه، هذا هنا في خطأ في الحساب لكن لو جاء لأمور دقيقة دقيقة جداً على مستوى مثلاً يعني نقول يعني خمسة فلس، آه. يعني نقول مثلاً في الحسابات على مستوى خمسة فلس حتى هذا معروف بميزل يعني بالعند من نسبة للنظام الدولة إذا جاء مثلاً يعني قرشا زائداً يجب أن تسوق من أين جاء هذا ذلك كيف جاء كيف الغلط اللي أجا يعني فهم حيصون إنه هذا ما يذكر لأنه ذكر هذا الزائد يقول والله أنه خلص مسامح عنده وعطيتنا هذا القرش خده بدال القرش يعني أضعاف له لماذا جاء عندك هذا الرقم إذن في عندك إشكال في الحساب ما عندك ما عندك إتقان في الحساب <تصفيق> وفي غلط نقول إذا ما قلنا نفينا لا نفيد إتقان لكن نقول بوجود الغلط وعدم الصواب <تصفيق> الحكومة <الزياد> دخل نقص إزاي <تصفيق> دخل نقص زائد مشكلة نقص مشكلة الله المستعد <تصفيق> هنا طبعا إخواني من آثار الإيمان باسم الخبير سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفياتها عالم بما كان وبما يكون لا يشاركه فيها أحد من خلقه هذا يستوجب إحسان المراقبة أن الله عز وجل أخبر بنفسه عن نفسه الرحمن فاسأل به خبيرة إذن تعلم الأسماء والصفات والمنهج وتعلم الدين من خلال الخبير ومن الخبير أو من أوحى إليه يعني أوحى إليه الخبير وهو النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى لذلك قالوا في التفسير فاسأل به خبيرة يعني الله عز وجل وبعضهم قال محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر صاحب النهج الأسمى وهو الشيخ يعني النجدي محمد الحمود النجدي حفظه الله سبحانه وتعالى أثار اسم بهذا أثار الإيمان بهذا اسم الخبير ذكر يعني عدة أمور. قال الله عز وجل خبير عليم بأعمال عباده وأقواله وما يجول في الصدور من خير أو شر. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيراً إذا هذا يدعو إلى إيش؟ إلى التقوى إلى المراقبة وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا دعوة إلى الإحسان دعوة إلى التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يأمر بالتقوى ويذكر أنه إيش؟ أنه خبير إيش؟ وحض على طاعته وطاعة النبع السلام ربطها بالكلمة خبير وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أمر الإيمان بالإيمان به وبالنبي عليه السلام وبالكتاب آمنوا بالله ورسوله وأنه الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير كذلك إن الله جل خبير قد أحاط بكل شيء خبره يعني وهو الإخبار بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه الإخبار حتى في سر يعني في بعض الأسر المتعلقة بالكون بما أخبر هو بالقدر الذي أخبر به وكذلك مفاتح الغيب الخمسة إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلمه في الأرحام والإخبار كذلك وهو خبير سبحانه وتعالى بجزاء الأعمال يوم القيامة وبما يكون الله جل يعني خبير ماذا يكون في القبر خبير ماذا يكون بعد القبر ماذا يكون يعني في الصراط ماذا يكون جن فأخبرنا من خلال الكتاب العظيم فيلزم من ذلك الطاعة حتى والاستفادة من كلمة الخبير وحتى تكون يعني النجاة وحتى يكون الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله أن يجعلنا نستفيد من اسمي اللطيف الخبير ومن اسماء الحسنى كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وعلى محمد وعلى صحبه أجمع